لكل مسلم وعيدا المثل لوعد يوفي وعيدا يزيح الظلم عنها يا الوطن يا صلوات ليله الصلوات الليله اللهم صل على محمد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 عاله وعلينا العدا وتشمتت شماياك والزرع زرع الصبر شي سافروا شي ما جمدوا وبنت نطرق حد يا وخدري العواذل لعد كل من محب لا مت البا يسعى عند الحرب يا سيدي لا مت وما لازم ننسيك انت ابو الشيمات سلوى سمعش جاوبت خاطب امامك إن شاء الله بدينا بقصيده المبايع وندخل بقصائد إن شاء الله تتويج بهذه الحناجر الولائية الليله ليلة الصلوات وليله الرحمه وليله المغفرة إن شاء الله بتتويج الإمام طبعا لا يخفيكم مثل ما امر سماحه الشيخ بليلة الجمعه الموافق 4 3 مجلس يوم الخميس ليلة الجمعه المجلس طبعا بمناسبه مولد الرسول الاكرم صلوات الله وسلامه عليه المحاضر سماحه الشيخ جعفر الابراهيمي مع حضور كوكبة من كبار الاخوه الرواديد راح يشاركون بهذا المجلس اللي راح يقام تقريبا يومين قبل الانتخابات ان شاء الله فصلوات بعلى اصواته الله صل على محمد و علي محمد ايها السر العظيم والصراط المستقيم هيو هالسر العظيم والصراط المستقيم يا امامي يا امامي ندي ايها السر العظيم هيو العظيم والصراط المستقيم ايها السر العظيم والصراط المستقيم. يا امامي يا امامي يا ام وانا اصحاب الحوائج يا قدور متحقق ليالات قدور يا الصبور يخجل يصيد لي الصبر انت شمس في حجاب تختفي خلف السحاب يا عام العظيم. أيها السر العظيم هيو هالسر العظيم والصراط المستقيم هيو هالسر يا الروح بالغيب الكتاب يا عجب مين تعجب بامره العجب يا شعيب اللي ينتظر خير الشعب يا ملك للقلوب انت آمال الشعوب فتهب كالنسيم ايها الشير العظيم يا امام يا امام هل بكلام هالسر العظيم هيو هالسر العظيم والصراط المستقيم هيو هالسر العظيم والصراط ناديه لي يا له يا الله يا الله لقد ان شاء الله يا اجن يونس لا تشنب حوت يا خضر ما يقترب لياكل اجال انت يونس لا تشنب حوت دا عيسى ورفع منذ الازل انت ادريس وضع بشرف محل انت يا نور السلام تفرق بحر الظلام بعصا موسى الكليم ايها السر العظيم يا امام يا يا الله يا الله سلم هاي ادب بشار الى الشاعر صفاء الدفاع رميثي عنك <تصفيق> انت قران ومقاماتك سوار انت محجوب وعشت وسط النظار انت غايب شخصك شخصك حضار غبت في افق المغيب انما منا قريب وبما يجري عليم ايها السر العظيم يا امامي هلا بك هلا هلا يا هل هل هل هل هل عمي يا امامي يا امامي ارواحنا الجدمك ارض كل خطوط الطول ملكك والعرض انت قلب الدنيا وانفاسك نبض انت ظارك واجب علي وفرض كل ما طال الغياب سيدي زاد العذاب يا امام اسمع اسمع خلينا نحكي بالولايات شويه ربنا اول ما خلق دنيا الحروف اسمعني اسمعني اسمعني ربنا اول ما خلق دنيا الحروف النقطه اول ما خلق ثم يعني وعلي النقطه اللي في البسمله يعني اول ما خلق ربك اي يعني ربك هذا ربنا اول ما خلق دنيا الحروف النقطه اول ما خلق ثم يلي علي النقطه اللي في البسملة يعني اول ما خلق ربك علي هذا مو يعني نوجد قبل الرسول الرسول القلم بي كتبه علي اب تتوضى البشر لجل الصلاه من يصلي الماي يتوضى عليه صلاه الله اكبر الثانيه ثانيه على الاصوات حاضر الثالث حيدريه باعلى على صوتكم اللهم صل ربنا اول ما خلق دنيا الحروف النقطه اول ما خلق ثم يلي وعلي النقطه اللي في البسمله يعني اول ما خلق ربك هذا مو يعني هو قبل الرسول الرسول القلم بك ا ماي ا ماي يتوظل بشر لاجل الصلاه ومن يصلي الميت يتوظف علي الله مصلي عليهم زين الان نريد نقول للامام المنتظر احنا انصارك فشنقوله انصارك يا مهدي عد عينك يا مهدي انصارك بعد احجيه انصارك يا مهدي صوت خاطبك باسم الظماير باسم الظمايتسدح بحبك تضل كل الحناجر كل الحناجر ابن هذا تتويج يا غايبنا حاس فينا ولك نحتاج وما يهمك يوم تبحر سيل الامواج صفيت ناطر ظهورك هاي الافوات ابكي القلب فياض الحنين جيتك حاج انصارك يا مهدي الحيالك جاوبني انصارك شفنا من جور الزمن يا ما صبرنا ندري بمر الله يضل بي داك نصرنا انت لو ما طلعتك شلنا بعمرنا اي والله خلي فكرك يم حبي انت لو ما طلعتك شلنا بعمرنا طال لي الغيبه وهناك يا فجرنا عنصارك يا مهدي عد عينك مكانك حبيبي انصارك اه انصارك يا مجدي العالمين لك يا مجدي كل هذا اللي يصير لانك موالي امير المؤمنين اريد جواب علي علي يتسمعونه لكل العالم علي علي ترتفع ان شاء الله يحفظك علي واسال الله بمقام أمير المؤمنين أن يحفظ الجميع وان يسدد خطى الجميع هذا الوطن وطن الحسين والناس تعيش ان شاء الله برفاهيه لا تدخل حسن الجوار وان شاء الله بلد الحوار بإذن الله وجاوبني علي علي ان شاء الله أرفع الأصوات بس انا عندي طلب من الاخوه هذا الحضور